أَنْ أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إنها ذال ساحر مبين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 إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقَمَّنُوا بِهَا وَقَمَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُلَّا غَائِكَ مَأْوَاهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ, قاعدا أو قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا دَعانا لجنبه او قائدا او قائما فلم كَشَفْنَا كشفنا عنه ضره مر كالم لم يدعنا الى ضر مس كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون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 سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون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 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كتم في الفلك وجرين بهم بريحة طيبة وفرحوا بها وفرحوا بِهَا جاءت هريح عاصف وجاءهم. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أحيط بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ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 كما إن أزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس مما يأكل الناس والأعماق حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها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 والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من, يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذلة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 قَدْ كَلِمَتُ رَبُّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهَ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدَعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهِ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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياًأونها رم ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَهَقٌّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابِ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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفظون فيه وما يعزب عن ربك من مثال ذرة في الأرض ولا في السماء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 يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدِ ثمَّ نذِيقُهُمُ الْعذابَ الشديدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَأَتَلُّوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنْ كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ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 انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ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 إنا هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون العالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمَتُم بالله فعليه توكَلوا فعليه توكَلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكَلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمةك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكما بمصبر يوتا وجعلوا بيوتكم قبنته وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة وبشّر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ مَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَصِلِقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ماذا في السماوات والأرض وما تُغنِ الآيات والنُّظُر عَقَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَأْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَامِ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَاتَظِرُونَ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَظِّرِينَ ثُمَّ نُنَجِّيرُ صُلَّاً وَالَّذِينَ آمَنُوا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 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَنُذِقْهُ فَضْلِي يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ